وكذلك قال يحيى بن معين وقرين قرين أحمد وكان من اقرب اقرانه إليه فكان يحيى بن معين رفيق رفيق الإمام أحمد في طلب العلم قال قال يحيى معين. كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال سمعته يحيى ابن معين سمعته يحيى ابن معين يقول أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل. لا والله لا أكون مثل أحمد أبدا أي أن الناس أرادوا من يحيى بن معين أن يثبت مثلما ثبت الإمام أحمد في محنة خلق القرآن ولكن يحيى ابن معين رحمه الله وكان هو إمام الجرح والتعديل يعرف قدر أحمد و. لذلك قال قال هذه المقوله وكذلك جاء جاء عن بشر بن الحارث انه قال لما حمل احمد في فتنة خلق القران في فتنه خلق القران وضرب بالصياط فقيل لبشر بن الحارث وجب عليك أن تتكلم وأن تقول وأن تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى تكون عبدا وعونا للإمام أحمد فقال بشر أتريدون مني مقام الأنبياء ليس ذا عندي حفظ الله أحمد ابن حنبل من بين يديه ومن خلفه فإن أحمد ابن حنبل قام مقام الأنبياء نعم في فتنة خلق القرآن وكذلك قال أبو زرعة الرازي كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في جحو التعديل لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى ابن معين وعلي بن المديني وأبي خيثمة وما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل وما رأيت أحدا أجمع منه فقيل له إسحاق بن رهوية وكان إسحاق أيضا رفيق الإمام أحمد أيضا في طلب العلم، فقال أبو زرعه أحمد بن حنبل أكثر من إسحاق وأفقه وقد رأيت الشيوخ فما رأيت أحدا أكمل أكمل منه هي أكمل من أحمد اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة وقال أيضا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال إذا رأيتم الرجل يحب يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب صاحب سنة إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة فما يحب أحمد إلا سنيه وما يبغض أحمد إلا مبتدا. نعم. No. و... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكان الامام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس كراهيه لعلم الكلام المبني على الرأس كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في خلال شرح هذا الكتاب ولذلك كان يشدد في كتابة كلامه فكان يأمر أصحابه أن لا يكتب عنه شيئا فكان يأمرهم أن لا يكتبوا إلا الأحاديث والآثار فقط خشية أن يترك الناس الآثار والأحاديث ويكتفوا بكلام العلماء فقط وسبحان الله يعني قد حدث شيء من هذا بالفعل انه مع ان دراس العلم وغلبه الجهل في القرون المتاخره على كثير من المتمذهبين والحزبيين صاروا يتركون الاحاديث والاثار ويحتجون بقول فلان وعلام فقط اذا قلت, فإذا قلت لاحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال لك قال شيخنا فلان كذا أو قال العالم فلان كذا فيرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بكلام فلان أو علام ولذلك لما قيل للإمام أحمد أو سئل الإمام أحمد أكتبوا كتب الرأي قال لا فقال هذا السائل فابن المبارك أي الإمام عبد الله بن المبارك قد كتبها فقال الإمام أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء أي أن ابن المبارك لا يوحى إليه فليس كلام ابن المبارك حجه ثم قال إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق أي من فوق من ورق فأمرنا أن نأخذ العلم اولا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة رضي الله ف فلذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله ما ألف كتابا بنفسه وإنما هذه الكتب والمصنفات التي وصلت الينا انما كتبها تلاميذه واصحابه فمثلا كتاب اصول السنه هذا الذي سوف ندرسه ان شاء الله الذي رواه ونقله هو عبدوس بن مالك العطار نقله عن الامام احمد <تصفيق> <تصفيق> وكذلك المسند الذي روى المسند عن الامام احمد هو عبد الله ابنه فالإمام احمد ما صنف كتابا كتابه بنفسه وإنما كل هذه الكتب التي رويت عنه كانت من روايه تلاميذه واصحابه لانه كان يرى عدم التصنيف ويرى عدم الكتابة أو عدم كتابة شيء بخلاف السنن والآثار وكان الإمام أحمد رحمه الله من حرصه على اتباع السنة في هيئته وفي سمته كان كما قال عبد الله بن أحمد خضب أبي رأسه ولحيته بالحناء وعمر ثلاث وستين سنة، فكان إمام أحمد حريصا على التزام هذه السنة، وكان كما قال أبو داود لم يكن أحمد ابن حنبل يخوض في شيء من كلام الناس أو مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم فإذا ذكر العلم تكلم فكان حريصا على وقته وكان حريصا على لسانه لا يتكلم إلا بالعلم وبالسنة، و وما كان يدخل نفسه في المهاطرات والمجادلات العقيمة التي قد ينتهجها البعض، وإنما كان يبلغ السنة وينهى ويحذر من البدعة ومن أهل البدع دون. ان يدخل في خصومات مع اهل الاهواء ودون ان يضيع وقته في المهاطرات الفارغه التي لا تسمن ولا تغني نجوم ف... فكان رحمه الله تعالى وقافا عن حدود السنه و... وكان ايضا شديدا على اهل الاهواء فما كان يلاين ولا يهادن مبتدعا ابدا ولا يقول وما كان يقول مقوله بعض الحزبيين المعاصرين سلم منك اليهود والنصارى ولن يسلم منك اخوانك من المسلمين يقصدون من المسلمين من اهل الاهواء والبدع فاذا حذرت من فلان او علان المبتدع المخالف للسنه قالوا قالوا اتركت اليهود والنصارى واخذت تتكلم في اخوانك من المسلمين وبلا شك الذي يقول هذه المقولة يعني هو ما بين جاهل بوصول أهل السنة وبين صاحب هوى أو مبتدع يريد أن يدافع عن بدعته ويخشى من تحذير علماء السنة منه ومن بدعته، فلذلك قام بترويج هذا الكلام الباطل حتى يصد حتى يصد الناس. عن قبول كلام اهل السنه ف... فكان الامام احمد رحمه الله من اشد الناس على اهل الاهواء والبدع ولما وقعت فتنه خلق القران وقام الخليفة في هذا الوقت وهو المأمون ثم من بعده المعتصم ثم الواثق بامتحان الناس وامتحان أهل العلم والخصوص فمن أجاب منهم بأن القرآن مخلوق خلى سبيله وتركه ومن أصر وثبت على أن القرآن هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق عز باع خبز كان مما يرفع شأن الإمام أحمد أنه ثبت في هذه المحنة دون كثير من كبار العلماء في وقته فلما دعي علي بن المديني وشيخ الإمام البخاري رحمه الله علي بن المدينة وشيخ الإمام البخاري كذلك لما دعي يحيى ابن معين وأبو نصر الطمار وأبو زهير وأبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد ابن سعد صاحب الواقدي صاحب كتاب الطبقات الكبرى و. غيرهم من كبار العلماء في زمن الامام احمد لما دعوا الى الاجابه في فتنه خلق القران وهردوا أو وهددوا بالضرب والقتل ما استطاعوا ان يثبتوا واخذوا برخصه المكره واجابوا وقالوا ان القران مخلوق خوفا وخشية من, من الضرب والسجن والتعذيب ولم يثبت إلا أحمد بن حنبل ومعه ثلاثة أو أربعة من تلاميذه أو من أصحابه ولم يكونوا من أقرانه فسبت معه محمد بن نوح وكذلك نعيم بن محمد وأحمد بن نصر الخزاعي وكان الإمام أحمد يثني خيرا على محمد بن نوح هذا ويقول أنه ويقول أنه كان رجلا صالحا وقد مات محمد محمد ابن نوح في طريق ترحيل الامام احمد وترحيله كذلك الى المامون فمات محمد بن لوفي الطريق وصلى عليه الامام احمد و وكان احمد شديد الانكار على ائمه السنه الذين أجابوا في المحلة رغم أنهم كانوا على السنه ورغم أنهم ما أجابوا إلا مكرهين فالإمام ف... يحيى ابن معين وكذلك أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو نصر الطمار وابن المديني وغيرهم منها ولا الكبار ما أجابوا في المحنة معتقدين صحة هذه العقيده الفاسدة، ولكنهم أجابوا مكرهين، وكان وكان لهم العذر، كان ما هو الرخصة، وهي رخصة مكره، ورغم هذا، ما التمس لهم الإمام أحمد عذراً، وقام بهجره. ولما أراد يحيى ابن معين أن يقبل على أحمد وهو مريض أبى أن يكلمه رغم أن يحيى كان من أقرب أقراني الإمام أحمد فقال يحيى ابن معين لما وجد انصراف انصراف الإمام أحمد عنه قال أبعد كل هذه الصحبة لا أكلم أي بعد أن صحبت الإمام الإمام أحمد كل هذه السنوات يهجرني ولا يكلمني ولكن أحمد ما هجره إلا في الله عز وجل وكما قال ابن في مناقب الامام أحمد أن أحمد هجر هؤلاء رغم أنهم كانوا يعني في ظاهر الأمر كانوا مكرهين معذورين انه هجرهم لأحاديث ثلاثة أسباب السبب الأول أن أحمد رأى أنهم ما تحقق فيهم ااا شرط الإكرار حيث قال إنهم لما هددوا فقط مجرد تهديد اجابوا ولم يوردوا على السيف أحمد أراد أنهم كان يجب عليهم أن يصبروا إلى آخر لحظة حتى إذا عرضوا على السيف وخافوا القتل كان من الممكن أن يلتم سلام العذر إذا أجابهم ولكن ولكنهم بمجرد التهديد ان وددوا اجابوا في فتنه خلق القران بان القران مخلوق والسبب الثاني انه راى ان هؤلاء كانوا ائمه مقتضى بهم فكان يرى انهم كانوا الواجب في حقهم أن لا يأخذوا بالرخصة ولكن كان الواجب في حقهم أن يأخذوا بالعزيمة حتى لا يفتنوا الناس فإن الخليفة في هذا الوقت قد أشاع بين الناس وأمر الصبيان وأمر المحفظين في كتثيب الصبيان بتدريس هذه العقيدة المحدثة بأن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله فكان أحمد يريد من هؤلاء أن يثبتوا ويصبروا حتى يعلم الناس أن ما يدعو إليه هؤلاء المبتدعه الذين التفوا حول الخليفة أنه أنها أن هذا ليس من السنة والسبب الثالث أنه الامام احمد وجد ان بعض هؤلاء ممن اجاب في المحنه انه بعد ان اجاب قبل هدايا السلطان وقبل العطايا التي كان يعطيها السلطان لمن يجيب بان القران مخلوق فمن اجل هذه الاسباب الثلاثه لم يلتمس الامام احمد عذرا لهؤلاء الائمه الذين اجابوا في المحنه ورغم هذا رغم ان احمد عامل هؤلاء الائمه هذه المعامله في الجانب الاخر ما ثبت ابدا عن احمد انه قام بتهيج الناس على خروج على الخليفه وما سمعنا ابدا او ما قرانا في الكتب التي صنفت في بيان مناقب الإمام أحمد أنه قام بتخريض الناس على الخروج على ولي الأمر أي الحاكم الممكن في هذا الوقت بالقوة بل على العكس كان ينهى الناس على الخروج فلما اجتمع فقهاء بغداد في خلافة الواثق كما ذكر هذا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة اجتمع الناس عند الإمام أحمد وقالوا لهم إن السلطان فعل كذا وكذا ونريد أن نخرج عليه ف زجرهم الامام احمد ونهاهم وقال الله الله في دماء المسلمين الصبر على ما نحن فيه اولى من الفتنه ثم لما قيل للامام احمد كما ذكر هذا احد تلاميذه قيل له يا ابا عبد الله ألسنا نحن اليوم في فتنه يعني ألم يقم الخليفة أو السلطان بإشعة الفتنة بين الناس وإشعة الفواحش والمنكرات وإشعة العقائد الفاسدة فقال ابو عبد الله وإن كان إنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة فإذا واقع السيف عمت الفتنة يعني إذا استخدمت القوة في الخروج على الحاكم أولي الأمر بدلاً أن تكون فتنة خاصة تخص أفراداً قلائل سوف تعم فتنة كل المسلمين وكما قال الإمام أحمد فإذا وقعت الفتنة انتهكت المحارم وانقطعت أو وقطعت السبل ولم يأمن الناس على أنفسهم فكان يقول لا آمُ به ولم ولم اقل به لا آمر بالخروج ولا أقول به وكان من أشد الناس حرصا على جمع كلمة المسلمين على إيمانهم أو على سلطانهم وإن كان السلطان قد, قد دع الناس إلى هذه البدعة فكيف بالحكام الذين ما دعوا الناس الى بدعه وما اجبروا الناس على مثل هذه العقيده المبتدعه التي قال فيها الامام احمد من قال القران, القرآن مخلوق فهو كافر ورغم هذا ما كفر الامام احمد الخليفه او السلطان في هذا الوقت وما كفر احدا من من طبقة ولاه الأمر من من قال بهذا لأنه كان يرى أنهم متأ... أنهم قد تاولوا هذا بسبب بطانه السوق التي كانت تحيط بهم من علماء السوق من المعتزلة من أمثال ابن أبي داود المعتزل وبشر المريسي ومن على شكلتهم ف. <تصفيق> لذلك كان الامام احمد رحمه الله مثالا حيا لتطبيق السنه في كل الامور وكان بحق وبصدق كان امام اهل السنه وكما قال قتيبة بن سعيد كان أحمد إمامنا وكما قال أيضا أبو حاتم الرازي من كان يحب أحمد أو إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه على السنة وكذلك نحن نقول من يسير على طريق الامام أحمد في هذا الزمان من أئمة السنة ومن العلماء الكبار امثال العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني والشيخ عبد العزيز النباس والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ مقبل بن هادي والشيخ احمد نياحيا النجمي والشيخ مبيد الجابري والشيخ زيد بن محمد المدخلي وغيرهم من ائمه السنه في هذا الزمان نحن نقول من احب هؤلاء وصار, وصار على طريقهم الذي هو طريق الصحابه والسلف الصالح فإنه صاحب السنه ومن ابغض هؤلاء وذكر في حقهم الكلام السيء مثل ان يقول ان هؤلاء علماء حظ ونفاس أو أن لا علماء السلطان او ان هؤلاء عملاء للام لانهم ما كفروا الحكام على طريقتهم هم هم يريدون من هؤلاء العلماء ان يكفروا الحكام فاذا لم يكفروا الحكام على طريقه الخوارج كما سوف ياتي ان شاء الله تعالى في كتاب أصول السنة قالوا عن هؤلاء العلماء أنهم عملاء للإيل السلاطين فهل كان أحمد عميلا للسلطان ولما سئل الإمام أحمد عن الخليفة كما نقل هذا أبو بكر الخلال في كتاب السنة دعا له بالعافية كان يدعو له بالعافية وما كان يدعو عليه رغم أنه عذبه ما كان يدعو ولكن كان يدعو له ولذلك قال الفضيل بن لو كان لي دعوة مستجابة لجعل في السلطان ولذلك كان من الأصول المميزة بين أهل السنة وأهل البدع من الخارج المتزلق أنهم يدعون للحكام بصراح الحال وبالتوفيق والسداد ولا يدعون عليهم فإذا وجدت الرجل يدعو على السلطان أو على الحاكم فاعلم أنه صاحب, صاحب بدعه وأنه ليس من أهل السنة وإن ادعى بلسانه أنه من أهل السنة فليست العبرة بالدعاوى إنما العبرة بالبينات و يعني سيرة الإمام أحمد طويلة والكلام فيها يعني لا ينقطع وقد صنف عدد من الائمه الكتب في ترجمة أو في ذكر مناقب الإمام أحمد منهم أو كان أول هذه الكتب سيرة أحمد لصالح ابن أحمد ابن الإمام أحمد وكذلك ألف ابن الجوزي مناقب الامام احمد وكان مؤلف ابن الجوزي هذا من اجمع الكتب التي الفت في سيرتي وترجمتي ومناقب الامام احمد بن محمد رحمه الله مات الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد أن أعلى وبعد يعني بعد أن رفع الله به شأن السنة مات في العام الحادي والأربعين من بعد المائتين من الهجرة عن عمر بلغ السابعة والسبعين رحمة الله عليه ومات أيضا في شهر ربيع الأول وكانت جنازة الإمام أحمد جنازة مشهودة شهدها مئات من الناس من المخالف والموافق فإن الناس في زمن الإمام أحمد قد, شهد قد شهدوا لأحمد بالإمامة حتى من بعض المخالفين ومن نصرة ومن نصرة الله عز وجل للإمام أحمد أنه قبل أن يموت تولى الخلافة الخليفة المتوكل الذي قام بإنهاء فتنة خلق القرآن وقام بنصر الإمام أحمد وأعاد وأعاد السنة إلى بلاد الإسلام وسبحان الله هذا يبين لنا صدق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النصر مع الصبر فلما صبر أحمد وجمع الناس على السنة دون تهيج ودون نعرات مفتعله كاذبه مثل هذه المظاهرات وهذه الهتافات الحماسيه الكاذبه التي لا تنفع المسلمين بشيء بل هي تنفع اليهود هذه المظاهرات تنفع اليهود لا تنفع المسلمين لما صبر الامام احمد واستعمل حكمه ونشر السنه وثبت على عقيده السنه وبلغها في الآفاق نصره الله عز وجل فقام أو فقدر الله عز وجل أن يتم أو أن يعني يأتي الخليفة المتوكل هذا الذي أنهى الكلام في فتنة خلق القرآن وعاد إلى الإمام أحمد مكانته وتمكن الإمام أحمد من أن يصدع بالعقيدة السلفية الصحيحة بتأييد, بتأييد من السلطان ولذلك نحن نقول <تصفيق> لأمام لهؤلاء المتظاهرين او الخارجين عن طاعه السلطان في هذا الزمان اذا وجدتم السلطان يسمح بالجهر باعتقادي اهل السنه ولا يمنعه فما الذي يدفعكم الى هذا هدف يعني هذا سبحان الله لان نحن الان في هذا المجلس بفضل الله نجهر بصراحة باعتقاد أهل السنه ونقرأ من كتب أهل السنة وما منعنا رجال الأمر وما منعنا السلطان بالأذن لنا ورحبوا بنا فهذا يدل بارك الله فيكم على أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يحاربون السنة كما يريد أن يصور هؤلاء الخوارج العصريين ولكن ولاة الأمر ورجال الأمن إنما يحاربون هؤلاء الخوارج الذين أرادوا أن يثيروا الفتنة بين المسلمين. وسوف إن شاء الله يأتي مزيد مزيد من التفصيل في هذه المسألة حينما نتعرض إن شاء الله تعالى لاعتقاد. الامامه عند اهل السنه وان نكتفي بهذا القدر حتى لا نشق عليكم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم